وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرين الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تطير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين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 وما يأتين من النبي إلا كانوا به يستهزئون فأهل كنائشذ منهم بقشا ومضامثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن يقولون لا يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها تبلا لعلكم تهتدون